فصل, فصل ذلي نفاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا قمت افتعال عد اثر مطبقي في الدان وازدد والدكر دالا بقي